كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقنتموهم فشدوا الوثاق. حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لَانتَصَرَ تصر منهم ولكن لِّيَبْلُوَ بعضكم ببعض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 ينصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 مِنْ خَمْرِ اللَّذَّاتِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّاتِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَوْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ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 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فَأَنَّ لهم إذا جاءتهم ذكراهم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 وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وَأَمْلَى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الام والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم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 بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل أخباركم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 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم إن يسألكمها فيقفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإن وإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم